بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحه امين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 111. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون 112. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 111. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 112. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون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 119 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين 110 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 124. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 125. صم بكم عمي فهم لا يرجعون 126. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق 111. يجعلون أصابعهم في مِنَ من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين 112. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه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 يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون <تصفيق> الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به 111. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 112. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله 121. بِسُورَةٍ بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين 122. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 119 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 110 كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها 111. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون 112. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها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 117. وما يضل به إلا الفاسقين 118. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 122. أولئك هم الخاسرون 123. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 121. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 122. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال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 ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 112. فأزل لهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه 113. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 111. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 112. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي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 129. وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول بِهِ به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتقتموا الحق وأنتم تعلمون 112. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين 113. أتأمرون الناس بالذر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب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 111. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 112. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وَإذْ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 121. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم 122. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا 114. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 115. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون 116. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 129 كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 120 وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. 121. الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 122. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون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 اهبطوا إهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنه 123. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق 121. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 122. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين, والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا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 121. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 122. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة 122. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وَإِذْ للمتقين 123. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا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 وَإِنْ شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۚ طَالَمَّنْ إنه يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذا قتلتم نفسا فادراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها 119. وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون 110. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه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 أفتطمعون أي يؤمنون لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عطوه وهم يعلمون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 122 بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون 123 أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون مِنْهُمْ فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون 110. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 124. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا 125. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 126. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 121. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون 122. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته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 وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَ وَدِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا 129 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وَإِذْ أَخَذْنَ مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءً أَنْكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَاؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا 111. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 112. وإن يأتوكم أسارا تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 113. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 122. بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون 123. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما, معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 121. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 122. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله 121. ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين 122. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا 129. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون اللَّهِ الله من قبل إن كنتم مؤمنين وَلَقَدْ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 110. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا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 117. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله, بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 118. من كان عدوا لله وملائه 122. ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين 123. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 نَبَذَ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 118. واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا 111. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 112. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وَمَا هُمْ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ مَا لَهُ فِي مِنْ خَلَاقٍ 119. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون 110. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون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 والله يختص برحمته من يشاء 113. والله ذو الفضل العظيم 114. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها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 121. فاعكوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير 122. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله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 121. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 122. ومن أظلم ممنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها 117. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 118. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 119. المشرق والمغرب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 111 وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 113 كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم 111. قد بينا الآيات لقوم يوقنون 112. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم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 112. ما اللَّهِ من الله من ولي ولا نصير 113. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.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 ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون 112. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْهَا دَا بَلَدًا آمِنَ وَرَزْقَ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَثَرَ فَأُمَتِعُهُ قَلِيلًا وَمُتِعُوهُ قَلِيلا ثُمَّ أَضْرِبُوهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْضَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 129. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رَبَّنَا ربنا فِيهِمْ فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 118. ومن يغضب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 111. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 112. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين 113. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 122. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي مَا ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون 122. تلك أمة قد خلت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 124. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون 126. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وَلَنَا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون 118. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا 119. قل أأنتم أعلم أم الله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 ماتوا وستطل تكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهدا.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 111. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام 112. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم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 111. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 112. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء وَإِنَّ فَرِيقاً مِنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلِّ يُوْجَهَةٍ هُوَ مُوَلِّيَهَا فَأَسْتَبْقِ الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُ يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعاً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 129 وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يَكُونَ يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا يتلوا عليكم آياتنا ويزكّيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكنوا تعلمون 121. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكثرون 122. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 123. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات 119. بل أحياء ولكن لا تشعرون 110. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 111. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 121. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم 122. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب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 122. أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 124. وإلهكم إله واحدا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 119. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الرياح 111. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون 112. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله 119. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب 110. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 111. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 112. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا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 111. فمن غَيْرَ غير وَلَا ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 112. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمن قليلا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 115. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 116. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فَمَنْعُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِي فُمٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَهُ فَمَنْعَتَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ 117. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون 118. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 121. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين 122. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم 111. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 112. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون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 124. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون 125. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 126. هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر وَمَالَكَنَّ مَريضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَيْتُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 111. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 112. أجيب دعوة الداعي إذا دعان 113. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 114. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى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 129. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 120. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا 111. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإدم وأنتم تعلمون 112. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 113. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى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 129. والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين 120. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم 117. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 118. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم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 فإن أحصرتم فما استيسر من وَلَا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية, ففدية من صيام أو صدقة أو نسك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 111. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب 112. الحج أشهر معلومات 113. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله 111. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوا لي يا أولي الألباب 112. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 121. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين 122. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 ومنهم من يقول ربنا آتِنَا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا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 إلكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحبث والنسل والله لا يحب الفساد 121. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد 122. ومن الناس من يشري نفسه اللَّهِ مرضات الله والله رؤوف بالعباد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 121. فاعلموا أن الله عزيز حكيم 122. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور 129. سَلْ بَنِي إسرائيل كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهِ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 120. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا 122. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب 123. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلاف فيه ومختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغية بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلافوا فيه من الحق بإذنه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 111. قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم 112. كتب عليكم القتال وهو كره لكم 124. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 125. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون 127. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير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 121. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم 122. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 124. وإثمهما أكبر من نفعهما 125. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو 126. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 127. ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير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 والله يدعو إلى الجنة والمعفورة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر فَإِذَا تَطَهَّرْتُمْ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين 122. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 111. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف 112. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم 113. الطلاق مرتان 114. فإن أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا ما حدود الله فإن خفتم ألا ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به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 فإِنْ طَلَقَهَا فَلَجْنَاهُ عَلَيْهِمَا أَيُّ يَتَرَجَعَ إِذْ ظَنَّ إِذْ ظَنَّ أَيُّ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبْيَنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 121. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 122. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 122. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكننتم في أنفسكم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 أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا وعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة 119. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين 110. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا أَيْعَفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ 121. إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين 123. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا 121. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون 122. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 121. فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم 122. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين 121. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون 122. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت 121. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فِي وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم 193. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون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 119. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 110. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر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 قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بدر رسول جالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 111. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين 112. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين 113. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 113. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات 114. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس 115. ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 111. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 112. الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكرامه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فَقَد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَالَ فِي صَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلْمَاتِ إلَى النُّورِ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 قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فابهت الذين كفر و الله لا يهدي القوم الظالمين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 فلما تبيّل له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموت قال أ ولم تؤمن قال أ ولم تؤمن قال بلى ولكن قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل جدر منهم جزء ثم دعهن يأتيك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلُ الَّذينَ يُفِقونَ أموالَهُمْ فِي سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ صُبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ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 124. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق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 وتثبيتم من أنفسهم كمثل جنة برذوة أصابها وابل فَآتَتْ أكلها ضعفين فَآتَتْ أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله درية ضعفاء وَلَهُ وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 125. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا يُؤْ مِن طيبات مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَمْنَعُوا الْمُحْسِنَ مِنْ أَجْرِهِ وَقُولُوا لَهُ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَسْتَ بِآخِذِهِ أَن تُغْمِضَ فِي 121. واعلموا أن الله غني حميد 122. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم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 129. إن تبدوا الصدقات فلعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير 119. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 110. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 121. وما تنفقون إلا إِلَّا وجه الله وما تنفقوا من خيري وف إليكم وأنتم لا تظلمون 122. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض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 الذين يفقون أموالهم بالليل والنهار سرّوا على نيتهم فلهم فلهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فما جاءه موعدة من ربه فانتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُضْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ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 114. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 115. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 116. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه 112. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدِّ الذي أتى من أمالته وليتق الله ربّه ولا تكتموا الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لله ما في السماوات وما في الأرض 113. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء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 117. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 119. لها ما كسبت وعليها ما ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا رَبَّنَا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 118 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين